وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحجون في النار فيكون الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنكم لَكُم تبعاً فهل أنتم مُغنون عنا؟ فهل أنتم مُغنون عنا نصيباً من الناس؟ الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قال بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إننا ننصر رسولا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنة و سوء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 كم خالق كل شيء الا ان إِنَّهُ وَفَأَنَّى تُفَكُّونَ كَذَالِكَ يُفَكُّ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين